إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك, أولئك الذين امتحن الله قنوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أن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 وَأَعْلَمُ أَنَّ فِي كُم مَسُورَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَلَّ التُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّ بَيْنَكُمُ الْإِيمَانُ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّ بَيْنَكُمُ الْإِيمَانُ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمرين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله